فأنشانا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء بت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أي يتفضل عليكم يريد أي ولو شاء الله لأنزل ملائكة ثم سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة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 إن هو إلا رجل افترع على الله كذبا وما نحله بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشانا من بعدهم قرونا آخرين مَا تسبق من أمة أجلها وَمَا يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون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 إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا فَلَا بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين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 ومن يدع مع الله إلها آخذ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين